بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صار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 وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّ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 قال رب جعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال شويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن شبحوا بكرة وعشي